كفّر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الذقاب فضرب الذقاب حتى إذا أثنتهم فشدوا الوثاق فإما فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله اللَّهُ تصر منهم ولكن, ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصره ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم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 فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار, وأنهار من عسل مصفا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقْمٍ حَمِيمٍ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقْمٍ حَمِيمٍ فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُ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 فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبك و mouths واكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة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 ولو نشاء لأرينا كهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبل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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يأتكم أجركم ولا يسألكم أموالكم يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْيِيكُمْ تَدْخُلُ وَيُخْرِجُ أَنْعَامَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ فَمِنْكُمْ مَنْ يَدْخُلُ وَمَنْ يَدْخُلْ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى نَفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ثم لا يكونوا امثالكم